لَهُ لَكُم مَّعْدُومٌ مُبِين ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَن الذَّكَرَيْنِ حَرٌّ وَمَا مِثْلُ أُنثَيَيْنِ أم, أَمْ اشْتَمَلَتْ أَمْ اشْتَمَلَتْ عليه أرحام نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَتُذْكُرَيْنِ حَرّ وَمَأْمِنَ أُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ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 إِلَّا مَا حَمَلَتْ ذُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اختَلَطَ بَعْضُهُم ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشرفوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كَذَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّن عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إلا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَ شَلَ هَدَكُمْ أَجمَعين قُلهَل مَّ شهَدَ أَكُم الذيذينَ يَشهَدونَ أََّ اللهَّه حَروَمَ هذاذَا فَإِن شَعِدُ فَلاَا تَشْهَدِ مَعم وَلَا تَتبِع وَل تَتَّبِ أَهْوى الذيذينَ كَذَّبُ بآياتنَا والَّذينَ لا يُؤمنِنونَ بِالآخَِةِ وَهُم وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يعِْلُون.